مالحاق مالحاق وما أدراك مالحاق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما هُوَ الْطَّاغِي وَأَمَّا عَادٍ فَأَمْلِكُوهُ بِرِيحٍ, بريح صَبْصَلٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ ثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صمرا كأنهم كأنهم أعجاز نخل خارية فهل ترى من باقيا وجاء فراء فرعون ومن قبله والمؤتفكات والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما قرى أنكم في الجارية، لنجعلها لكم تذكر وتوع وتعيا وتعيا، غلوا عيا، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة.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 ملك على أَرْجَائِهَا والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثما. یومئذن تعرضون یومئذن تعرضون یومئذن تعرضون لا تخفى من فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ, فيقول هَٰذَا سابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا هنيئا الخالية وأما من خاليا وان مما ان اوتي كتاباه بشماله فيقول, فيقول يا ليتني لم اوت كتابا ولم ادري ما يا ليت ها كانت القاضيه يا ليت ها كانت القاضيه ما کانی سلقاری خذو خذو ثمَّ سبعون دعاء دعوها سبعون دعاء فاسمو أي سلام ما هم حمين ولا إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئ بما تبصون وما لا تبصون إن هو لقول رسول كريم وما هو بطول شاهد قل إنما تأم. ولا بقول كهن قليل لما تذكرون ولا بقول كهن قليل لما تذكرون من رب وَوَلَعَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَوِينِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ وَتِيَفْعَلُوا مَا وَإِنَّ عَنْهُ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكْذِبِينَ وَإِن وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العوين